فَقَالَ اكْفِلْنِي هَا وَعَزْنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَّا يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ التغْفَرَ رَبَّ وَخركِعَ وَأَنابَ فَغفرَرْنَ لَ ذَِكَ وَإَِّ لَ عَندَناَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَ آابَ يادعَودُ إا جَعلناكَ خَليفَة فِي الأرضِ فَحْكُم بَن النَّاسِ بِالحَبِّ وَلا تَتَّبع الهَوَا وَل تَتَّبِعِ الهَوَ فَيُضِلكَ عن سَبيل الله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 فقال إني أحببت حب الخير عن ذِكْرِ ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابا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 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ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 متتكينَ فيِيهَا يَدععونَ فيِيهاَا بفكِهَة كثيرةِشابَ وَإنه دَهُم قصات الطرف ْابَ هذا ما تُعَونَ ليَْمِ الْفسابَ إ هذا لزْقنا مَالَهُ مِ فادَ إِ هذا لرزقُناَ مَالَهُ مِ فادَ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 قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا وضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلطين